والشمس والقمر رأيتهم لي قَالَ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ عِقْبَكَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَأَحْزَنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ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 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبُ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 فصدر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصدر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت what فأرسلوا are saying. And يا car هذا غلام they sent والله to بما يعملون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 وَلَمَّا بَلَغَا شُبَّتَهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغُلْقَتِ الأبْوَابُ وَقِيلَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّ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 وأعتدت لهن متكآ وَآتَتْ كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله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 لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن from what مما يدعونني sent me تصرف عني And if you don't من الجاهلين.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 قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت مراته العزيز الان حصل حق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم ان لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرع نفسي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 أنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَا نَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَةُ رُدَّتْ إلَيْنَا وَنَمِرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخْوَانَنَا وَنَزْدَادُ كِيلَ بَعِيرٍ ذلك كيل يسير. قال لن أرسل معكم, معكم. حتى تأتون موثقا من الله. لا تأتوني به إلا أن يحاط بكم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 اننا نراك من المحسنين قال معاذ الله قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا له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 وَالصَّلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّ لَصَادِقٌ قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا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 قالوا تَالَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُبَ الثِّيْ وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 قالوا said, "'Are you Yosef?' He said, "'I'm Yosef, and this son of my brother.' "'It is indeed Allah for us. "'He is one قالوا said, Allah has said, Allah has said to us, and if we were wrong, then we were wrong. He اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابيات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندوا وقالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم اقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف لكم ربي Indeed, He is the Greatest. When they entered Yosef, they gave up to him and said to Egypt, if Allah is willing. And he وخر له سجدا وقال يا أبت وقال يا أبت هذا تؤيل رؤيا من قضى لقد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو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 فاطر السماوات والأرض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك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 وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون